سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أحتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلم L lu إن شديد فجاء صوخ لنا وكان قد مما فولا قوم ركنا تعالى دم وامتدناكم باموال وفننا وجانكم إن فيرا Tu li a Fusikum ngo in وليأدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة